Bismillahirrahmanirrahim. Wain lilmutaffifin alladhina idza nasi yastawun wa idza kaloohum awazanuhum yukhsirun ala yadhun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 كلا بروان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كن Allah Inna Kitab Al Abarar Lafiyilin, Wama Adzraq Ma'illiyun Kitabum Marqun, Yashaduhu Al Mukrawbun. Inna Al Abarar Lafinaim Al Araf. Mereka yang duduk, tahu di wajah mereka pandangan yang jauh, mereka berlari dengan punggung yang tegap, akhirnya mereka berpisah, 122. عيني يشرب بها المقربون 123. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 124. وإذا مروا بهم يتغامزون 125. وإذا انقلبوا إلى أهلهم 119. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون 110. وما أرسلوا عليهم حافظين 111. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون